إنا نحن نحي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير وقال تعالى إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إلى قوله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 وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وقال تعالى فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون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 ثم ذكر فيها سبحانه جزاء كل من هذه الأصناف الثلاثة كما ذكر ما, يبش ما يبشرون به عند موتهم واحتضارهم في آخرها كأن الإنسان يشاهد ذلك مشاهدة وقال تعالى فتولى عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر الآيات وقال في آخرها بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إلى آخر السورة وقال تعالى يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الاصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب وقال تعالى رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يومهم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء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 وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شقاعة والكافرون هم الظالمون وقال تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون وقال تعالى يوم تبيض وجوه الآية وقال تعالى وما كان لنبي أن يغل، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة الآية وقال تعالى ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الانباء يومئذ فهم لا يتساءلون وقال تعالى هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين قال ابن عباس أي لا ينطقون بحجه تنفعهم فأما قوله ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون وكذا قوله تعالى يوم يبعثهم الله جميعا سيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون فهذا يكون في حال, في حال آخر كما قال ابن عباس في جواب من سأله عن ذلك كما ذكره البخاري عنه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا وبعد حقيقة القرآن مملوء من ذكر يوم القيامة ومن التخويف من الموقف الذي يكون بعد البعث محاسبه هناك فالإنسان خلق لامر عظيم إذا تصور العبد هذه الأمور واستحضرها كما ينبغي لانه يوج القلب ويخشى ويخاف ولا بد من تصور ذلك ولا بد من الايمان به اولا لأن هذا امر قطعي لا تردد فيه ولا شك فيه والانسان الان يعني في اخر الزمان وقد مضت الأمم الكثيرة ومنذ ومن خلق الله آدم وأسكنه هذه الأرض وذليته تتتابع ثم كل جيل يفنى ما ترى واحد من هؤلاء الذين ذهبوا رجع كلهم تحت الثراء ف. يأتي يوم يخرجون كلهم في آن واحد في ساعة واحد قد هيئت لهم الأرض ويقفون بين يدي الله فيجازيهم بأعمالهم إما سعيد وإما شقي ثم المعلوم عند الناس الآن أن الإنسان يستطيع أنه يقدم نفسه فداء لولده أو لوالده أو ما أشبه ذلك أما يوم القيامة فهذا لا يكون ابدا ولهذا يخبر جل وعلا أن الإنسان لو كان له ما في الدنيا كلها وأنه يودا يفتدي من عذاب الله ببنيه وأقاربه وكل من في الأرض ثم ينجو ولكن هيهات ثم كذلك المعروف أن الشفقه على القريب امر ثابت في نفوس الناس وفي ذلك الموقف لشدة الهول ما احد يسال احد وليس معنى ذلك أنه لا يبصرونهم يعني كل واحد يبصر قريبه ولكنه ما يتساءلون قد بلغت القلوب والحناجر ثم كذلك لا أحد يتكلم هذا هو العام عند البعث والقيام ولكن فيما بعد يحصل كلام ومساءله ومخاصمه مجادله، ولكن أول الامر مثل ما قال الله جل وعلا كاظمين كاظمين يعني لا تكلمون لا احد يتكلم قال جل وعلا فلا تسمع الا همسا يعني لا تسمع الا مشي اقدامهم فقط ما احد يتكلم وانما كل واحد شخص بصره ينظر إلى السماء ماذا يحصل له وقل جل وعلا يوم يسر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه صاحبته يعني زوجته هؤلاء لماذا لكل امرئ منهم شأن يغنيه يعني شغل عن هذه الأمور شغله ما يبصره وما يتوبع له الخوف والفرار أيضا له معنى آخر يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه يفر لأنه يعلم أن الحقوق سوف تؤدى والخلق في ذلك الموطن حفاة عراتا غرلا تؤدى الحقوق من أين الحقوق تؤدى من الحسنات والسيئات ما معهم إلا هذا فإن كان عليه حق حتى لاقاربه لأمه وابيه وصاحبته وبنيه يطالبونه فلهذا يفر منهم خوفا من المطالبه يكون في ذلك الموقف حاله يكره الانسان ان يرى من يعرفه خوفا ان يطالبه بحقوقه لانه يعلم أن الحق سوف يؤخذ منه إن كان له حسنات اخذت وعطي صاحب الحق وإن كانت الحسنات قد فنيت اخذ من سيئات صاحب الحق ووضعت على الظالم ثم وضع في النار بسأل الله الرحيم ولهذا جاء في الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال تدرون من المفلس المعروف المفلس في الدنيا الذي ليس له مال هم يتكلمون على هذا الوضع قالوا من ليس له دلهم ولا دينار قال لا المفلس من يأتي يوم القيامة ومعه حسنات أمثال الجبال ولكن يأتي وقد أخذ مال هذا وضرب هذا وستعرض عرض هذا وشتم هذا يؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته ولهذا من حسناته فإذا فنيت حسناته أخي من سيئاته فوضعت عليه ثم وضع في النار هذا الخاسر عامل الحسنات ولكن ليست له طاحت حسنات لغيره، فإذا كان البهائم التي لا ذنب لها ولا تؤاخذ يقتص منها، كما قال صلى الله عليه وسلم، يقتص من الشاة القرن للشاة الجلحة، يعني تتناطح الغنم. وغيرها من البهائم وبعضها يكون له قرون والآخر لا قرون له لا قرون له فيأخذ الحق من صاحبة صاحبة القرون لأنها ظلمت الأخرى فكيف العقل كيف الذين خوطوا بكلام الله جل وعلا وحذر ذلك اليوم وارسلت له الرسل وجعل فيه العقل وأنزلت عليه الكتب المقصود أن كتاب الله من أوله إلى آخره فيه التحذير من ذلك الموقف وفيه الحث على العمل الصالح والنفقه مما رزق الله انظر كيف كرم الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم يرزقنا ويأمرنا أن ننفق من رزقه الذي أعطانا حتى يثيبنا الإنسان ما عنده شيء كل الذي بيده من ربه جل وعلا من قبل أن يأتي يوم ما تنفع نفس الأخرى هذا اليوم الذي لا ينفع القريب ولا ينفع فيه إلا من كان معه عمل صالح خالص لله جل وعلا يؤخذ من هذا أمر أحدهما أن هذه الأمة هي آخر الأمم وعليها تقوم هذه الأمور وتأتي هذه الأمور على هذه الأمة الثاني خد من هذا أن هذا قريب أنه قريب والواقع أن قربه يعني شيء محسوس والإنسان عمره قصير فإذا مات ختم على عمله ثم قامت قيامته أنه كما سبق القيامة نوعان قيامة عامه تشمل الخلق كلهم وهي النفخ في الصور ونهاية الدنيا وإقبال الآخرة قيامة تخص كل شخص بعينه تخصه وهو الموت موته إذا مات انقطع عمله وختم عليه فلا يستطيع أن يزداد حسنة ولا يستطيع أن يمحو من سيئاته سيئة واحدة وهذا الكتاب الذي يقول جل وعلا فيه ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه على القول الصحيح أنه كتاب الحسنات والسيئات الكتب التي تسطرها الملائكة لأن الله جل وعلا جعل لكل واحد من بني آدم عددا من الملائكة كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار وقال جل وعلا وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون قال جل وعلا ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد يعني يترقم مستعد للكتابة ما يلفظ من قول فما ترك شيئا الكل ما يلفظ به يكتب فإما أن يكون له وإما أن يكون عليه ولا بد ولهذا قالوا ما يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا احصاها فمحصن كل شيء في الكتاب وينشر للإنسان في ذلك الموقف ويقال له اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا هل ينكر؟ ما يستطيع لانه لو أنكر لشهدت عليه جوارحه وسمعه وبصره وأرجله وايديه وجل وجلده كما قال جل وعلا حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا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 ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين لآيات في هذا الكثير جدا التي تحذر ذلك الموقف وتبين مصير الإنسان ونهايته وأنه بد أن يقف بين يدي الله ولكن الناس في ذلك الموقف ثلاثة أقسام قسم منهم يسبق إلى الجنة بلا حساب ولا عذاب وهؤلاء قلة من الناس وقسم آخر يسبق إلى النار يذهب إلى النار أيضا بلا مساءلة ومناقشة وإنما تعرض عليهم أعمالهم عرضا فقط وقال انظروا أعمالكم ولا في حساب ولا ينصد لهم ميزان ولا ينشر لهم دواوين لأنهم ليس عندهم إلا سيئات ليس لهم حسنات لأنهم كفروا بالله وكفروا برسله والبقية القسم الثالث الذين يحاسبون الذين اتبعوا الرسل ولكنهم كثير منهم مخلق له الحسنات والسيئات وهذا اكثر الخلق هذه صفتهم فهؤلاء يحاسبون ويجازون ولا بد ان الناس بينهم مظالم مظالم كثيره والانسان يتكلم في الناس فلان فيه وفلان كذا وفلان وقد يزدريهم وقد يتهكم بهم وقد يسخر منهم وقد مثلا يغتابهم فهذه ما تذهب هكذا لا بد من المؤاخذه فيها لانها مخالفه ولانها ظلم والله جل وعلا أوجب على العباد ان يكون أخوة ولا يظلم أحد منهم أحد كما في الحديث الصحيح الحديث القدسي الذي فيه يقول يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تتظالموا والظلم وضع الشيء في غير موضعه والظلم لا بد أن يؤخذ منه الظالم ويعطى المظلوم حقه فالمقصود أن الآيات التي ذكر والايات التي لم يذكر كثير جدا في هذا وكلها واضحة وبينا تحذر الموقف الذي يكون بين يدي الله جل وعلا اخبر ان الغالب أنه قسمان من يطغى ويؤثر الحياه الدنيا فهذا ماواه جهنم والاخر من خاف مقام ربه ونهى نفسه عن هواها وعن اتباع الشيطان فهذا الذي يفوز في جنات النعيم يبقى المخلطون الذين هم أكثر الناس يعني جمع بين الظلم وبين عدل وبين حسنات وبين سيئات فهؤلاء حاسبون فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فاولئك الذين خسروا انفسهم لما كانوا باياتنا يظلمون والمحاسبه ليست المحاسبه جزافا والله محاسبه دقيقه يقول جل وعلا ان الله لا يظلم مثقال ذره وان تك حسنه يضاعفها ويؤتي من لدنه اجرا عظيما يعني ان يكن مثقال ذره حسنه زادت على السيئات ضاعفها جل وعلا وادخله الجنه ومعلومنا أن المؤمن انه اذا عمل حسنه فله عشر امثالها والسيئة ليس له إلا السيئة نفسها وحدها لا تضاعف فهل يسوغ أن المؤمن مثلا احاده التي هي السيئات تغلب العشرات وقد لا تكون عشرات أيضا قد تكون أكثر كما قال جل وعلا مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبله مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء يعني أن هناك مضاعفة فوق هذا فوق أن الحسنة سبعمائة حسنة واحدة تكون سبعمائة حسنة لهذا قال والله يضاعف لمن يشاء يعني فوق هذا زائد على ذلك فالمقصود أن هذا اليوم يجب أنه يكون نصب عينيك دائما وأن تتذكر موقفك بين يدي الله وتتذكر المخاصمة وطلب الحقوق فتحاسب نفسك تقفل يوم تفكر ماذا حدث ماذا عملت في هذا اليوم و. من كان كذلك فإنه يرتدع ويخاف أما إذا نسي فأنت ليس من عنه تسجل عليه كل شيء والعمر أعظم مما يتوقعه العبد ولكن رحمة الله جل وعلا واسعة وإذا مات الإنسان على الإسلام فلا شك أنه من الفائزين وإن له ما ناله وإلا الأهوال الأهوال عظيمه جدا أول ما يحدث للإنسان من الهول ومن الرعب والخوف الموت الموت ليس سهلا ما الملائكة التي تأتي لقبض روحه ويشاهدها ويسمع كلامها دون الحاضرين ثم بعد ذلك ظلمة القبر وضغطه القبر وسؤاله وفتنته وعذابه لأن الإنسان إذا مات ليس معنى ذلك أنه يكون جسدا هامدا بل هو في الواقع ينتقل إلى حياة أخرى حياة لا نعلم حقيقتها ولكنه يعلم وينعم فيها فهذا أيضا مخوف ثم بعد ذلك ما هو أهول وأفضع وهو البعث والوقوب بين يدي الله وأهوال يوم القيامة كانت الشمس فوق الرؤوس والنار محيطة بهم من جميع الجوانب أين المفر ما في مفر لا بد أن يجز الإنسان بما عمل وهو يأتي إلى ربه جل وعلا فردا كما ولدته أمه فلا جزاء إلا بالحسنات والسيئات نسأل الله جل وعلا لطفه. إن الأمر أمر ليس سهلا إلا من لطف الله به ورحمه نعم. قال وكذلك قوله تعالى وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون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 إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون لا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون لشاعر مجنون يعني للرسول سمه الشاعر وسموه مجنون وهذا اضطراب اضطراب واختلاف كيف يكون شاعر ثم يكون مجنون ثم يكون ساحر ما يكون السيطر الأولين وهكذا واختلفت أقوالهم وأم ما يدل على أنهم ليس عندهم بهذا دليل أصلا، وإنما هي كلها ظنون واكاذيب يلفقونها ويرونه بها، وزي يتذكرون هذا في ذلك اليوم ويذكرهم الله به، انهم قالوا للرسول الذي جاء ليدعوهم لي إلى النجاة وإلى السلامة وإلى السعادة. يرمونه بالجنون أو بأنه شاعر أو بأنه كاذب وبغير ذلك من ما ذكر الله عنهم ذلك اليوم يذكرون في هذا الشيء يعذر ذلك الشيء نعم بل جاء بالحق وصدق المرسلين يعني أنه جاء بالحق من الله وقد سبقه المرسلون جاء بما بمثل ما جاء به هذا معنى كونه صدق المرسلين يعني أنه جاء بمثل ما جاء المرسلون السابقون فهم متفقون على أن العبادة لله وحده ولا يجوز أن يعبد غيره وأن الأمر له كله وأن المرجع إليه وأنه سبأتهم ويجازيهم بما يستحقون ما. الآيات إلى قوله ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون يعني فأبطينا بقى آيات مساءلة في الجنة يعني ذكرها وهي فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يعني في الدنيا يقول أئنك لمن المصدقين يعني من المؤمنين التنبع للرسول ثم يقول لأصحابه هل انتم مطلعون يعني مطلعون في النار فاطلع فراه في سواء الجحيم يعني صاحبه القرين الذي كان له في الدنيا فواه في وسط النار فقال له يخاطبه تالله انكت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحطين وهذا من العجائب سبحان الله العظيم إذا أراد الرجل من أهل الجنة أن يطلع على النار اطلع عليها وإذا أراد أن يخاطب أحدا من أهل النار خاطبه مع أن النار في أسفل سافلين والجنة في أعلى الليين. ولكن الأمر بإرادة الله ومشيئته إذا أراد الشيء فلا شيء يحول بينه وبين إرادته تعالى وتقدس نعم المقصود هو يذكر بهذا يقول ان هذا لا يشكل علينا لأن الله جل وعلا أخبر في مواضع أنه لا أحد ينطق لا ينطقون لا يتكلمون وأخبر في مواضع من القرآن أنهم يتساءلون وان بعضهم يسأل بعض وأنهم يتكلمون فالجواب عن هذا أن مواقف القيامة مختلف في أماكن لا أحد يتكلم ولا أحد ينطق وفي أماكن يتكلم يفك بينهم وبين الكلام يخل بينهم وبين الكلام يتكلمون ويتساءلون وبعضهم يلوم بعض المتبع يلوم التابع ويقول لو لا أنت لكنت من المؤمنين فيرد عليه ما قال جل وعلا في مواضع فلهذا يقول هذه تختلف باختلاف المواقف والمواضع إلا الأمر كما قال الله جل وعلا فيه اماكن ومحلات لا أحد يتكلم وقد جاء في الحديث أنس أنه قال رسول صلى الله عليه وسلم عند تطاير الصحف وعند الميزان وعند نصب الصراط ما أحد يتكلم لهذا يقول إذا نصب الصراط ما يتكلم إلا الرسل والرسل كلامهم يقولون اللهم سلم اللهم سلم فقط الأمر شديد جدا كيف مثل الإنسان يعبر على النار من فوق جسر يتحرك يضطرب ما تثبت عليه قدم فهل يمكن الإنسان لو نصب له خشب مثلا بين سطح وآخر وقيل يمشي عليها ما وهو يرى الذي تحته ما يسطي فكيف إذا كانت النار تحته وهو حار شد الحرارة فمن أين الكلام هنا ما في هذا الموضوع وكذلك في مواضع أخرى فالمقصود أن الأمور التي تكون يوم القيامة مختلفة واليوم طويل طويل جدا مر معنا أنه قال أنهم يقومون بأربعون أربعين سنة ولكن الواقع أنه جاء أكثر من هذا خمسين ألف سنة في يوم مقداره خمسين ألف سنة كما جاء في حديث الصحيح الذي فيه ذكر في مانع الزكاة ذكر إنه إذا كان مثلا زكاته ابل والغنم وإلا أو ذهب وفضة إن إذا كان الذهب وفضة تصف عليه ثم يقوى بها في في يوم مقداره خمسين ألف سنة وإن كانت بهائم إبل او غنم انه يبطح لها في قاع قرقر فتتطئه بأخلافها وتغضه تعوضه كلما انتهى آخرها رد عليه أولها في يوم مقداره خمسين ألف سنة حتى يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فهذا معناه أنه ايضا احتج إلى جواب والجواب أن هذا اليوم يكون مقداره هذا المقدار على قوم وعلى قوم يكون أقل وقد قال الله جل وعلا في المتقين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون نعم وكان ابن عباس اي لا ينطقون بحجه تنفعهم ابو ابن عباس هذا يوم لا ينطقون قال اي لا ينطقون بحجه تنفعهم هذه حجه تنفعهم ولا غيرها ولكن في الوقت الذي يؤذن لهم بالنطق ما, ي... ما ليس لهم حجه وإلا في مواضع ما ينطقون لا هم ولا غيرهم كما قال جل وعلا يوم ال... يعني. قال والآيات في ذكر يوم القيامة وأهواله كثيرة جدا مثل الآيات التي في آخر سوره هود إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لاجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين, شق فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهير خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض الا ما شاء ربك ان ربك فعال لما يريد واما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض الا ما شاء ربك عطاء غير مجدود هذه الايه فيها تقسيم الناس الى قسمين شقي وسعيد فقط وهذا اكثر ما جاء ليس هناك في قسم ثالث يكون بين هؤلاء أما ما جاء في ذكر العراف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 ماكن مرتفعه تطل على الجنه وعلى النار يعرفون كلا بسيماهم يعرفون اهل الجنه ويعرفون اهل النار لم يدخلوها وهم يطمعون يعني ما دخلوا الجنه ولكنهم يطمعون فهذا هذا الطمع قال كثير من المفسرين هذا يدل على أن الله جل وعلا سيدخلهم الجنه لأنه جعل فيهم الطمع ما جعل فيهم الطمع إلا وسيدخلون فإذن ما في قسم ثالث إما في الجنة والنار وإن كانوا يحبسون وقتا ما ثم يدخلون الجنة في هذه الآيات التي ذكر فيها الاستثناء قال فأما الذين شقوا ففي النار خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وقال في أهل الجنة إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذول غير مجذول يعني غير مقطوع لا ينقطع أبدا وكذلك العذاب لا ينقطع وقد بعض الناس أن هذه الآية التي في أهل النار أنها تدل على أن النار قد تفنى ويفنى من فيها لقوله إلا ما شاء ربك وهذا غير صحيح لأنه جاء آيات كثيرة في الخلود الأبدي وقال جل وعلا كل ما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وكل ما هذه لا نهاية لها كلما جاء شيء بعده يخر وقال في آية أخرى كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب فهذا الشيء الذي لا نهاية له أما ذكر الخلود بالتأبيد التأبيد هو الذي لا نهاية له فهذا في حق أهل الجنة كثير في القرآن وأما في أهل النار فجاء في ثلاث آيات من كتاب الله جل وعلا الآية الأولى في آخر سورة النساء قال قال فيها ابدا كان ذلك على الله يسير والايه الثانية في آخر سورة الأحزاب والثالثة في آخر سورة الجن فهذه جاء التابيد فيها لأهل النار خالدين فيها ابدا ولو لم يأتي الآية واحدة كفى، والذين يقولون أنها هم فريق من المعتزلة من البدع، البداء واستدلوا على هذا بها قوله إلا ما شاء ربك وإن كان روي عن عمر ولكنها رواية ضعيفة لا تثبت وكذلك قالوا إن الله جل وعلا يقول لابثين فيها أحقابا فالحقاب مهما كانت تنتهي و الحقيقة أن هذا استدلال غير صحيح استدل بأمر مجمل مبهم ويترك الأمر المفصل الواضح الجلي ولكن هذا من الأمور المشتبهة التي قد مثلا الإنسان يبتلى بشيء من ذلك فيقع في المحذور ما قال جل وعلا فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله فالآيات صريحة في بقاء أهل الجنة والنار ما دامت السماوات والأرض ولكن يبقى قوله ما دامت السماوات والأرض ما معنى هذا القرآن نزل بلغة العرب وبأسلوبهم والعرب إذا كانوا أرادوا أن يذكروا شيئا لا ينقطع قالوا ما دامت السماوات والارض نعم. قال عطاء غير مجدود أي غير مقطوع نعم. وكذلك سورة عما يتساءلون وسورة إذا الشمس كورت وسورة إذا السماء فطرت وسورة إذا السماء شقت وسورة المطففين بكمالها وسوره المرسلات والنازعات وسورة هل أتى على الإنسان وسورة والسماء ذات البروج وإذا زلزلت وآخر العاديات والقارعة وآخر الهاكم التكاثر والهمزه وقد قال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق حدثنا عبد الله بن بحير والسور كلها ليس فيه سورة من سور القرآن إلا واجتملت على ذكر يوم القيامة ولكن في بعض السور يكرر ويردد ويعظم في ما قال الحاقة ما الحاقة وما أدرك ما الحق القالعة ما القالعة فهذا للتهويل والتعظيم الذي عظمه الله يجب أن يعظم وهو دل على امر فظيع مخوف جدا نعم قال وقد قال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق حدثنا عبد الله بن بحير الصنعاني القاص أن عبد الرحمن بن يزيد الصنعاني أخبره أنه سمع من ابن عمر رضي الله عنهما أنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره ان ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي العين فليقرأ إذا الشمس كورت وإذا السماء انفطرت وإلى السماء انشقت وأحسبه قال وسورة هود وكذا رواه الترمذي ولكن هذا يحتاج إلى فهم إلى من يفهم القرآن ويعرف معانيه ثم يؤمن به يكون كأنه يشاهد يوم القيامة لأن خبر الله جل وعلا حق لا بد من وقوعه فإذا فهم الإنسان ذلك وآمن به الواقع أنه كأنه مشاهد كأنه يشاهد إذا الشمس كورت التكوير هو الجمع والقذف بها ما يقال الكورة كورت جمعت ورميت في النار كما جاء في الحديث وإذا النجوم انكدرت يعني ذهبت ذهب ضوها وبطلت وهذه معناها إزالت هذا الكون كله وتغييره ثم اعادته من جديد كما أخبر جل على أن السماوات تبدل غير السماء والأرض تبدل كذلك غيرها إلى آخر ولكن فيها وإذا البحار سجرت يعني جعلت نارا تتلحب فالبحار تكون نار نيران والموعوده الطفله الصغيره التي قتلت بلا ذنب واذا الموعوده سئلت باي ذنب قتلت ما لها ذنب هي تسال اذا كانت هي تسال كيف الفاعل الفاعل لحقارته وظلمه اجدر عنه فهو هالك بلا شك وما يعني الامور ما ترك الله شيئا إلا وبينه والضحى ويوم القيامة في القرآن ذكره كثير جدا لقرب القيامة ولأن القيامة تقوم على هذه الأمة نعم وأحسبه قال وسورة هود وكذا رواه الترمذي عن عباس العندري عن عبد الرزاق به ورواه أحمد عن إبراهيم بن خالد عن عبد الله بن بحير عن عبد الرحمن بن يزيد من أهل صنعاء وكان أعلم بالحلال والحرام من وهد بن منبه عن ابن عمر فذكر نحوه وفي الحديث الآخر شيبتني هود وأخواتها والآيات في هذا كثيرة يا جدا قالوا ان شبت يا رسول الله قال شيبتني يهود واخواتها يعني اخواتها السور القرآن نعم قال والآيات في هذا كثيرة جدا في أكثر سور القرآن العظيم وقد ذكرنا في كتابنا التفسير ما يتعلق بكل آية من هذه الآيات الدالة على صفة يوم القيامة من الأحاديث والآثار المفسرة لذلك ذكر الأحاديث والآثار <تصفيق> الله أعلم صلى الله وسلم